طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله سنبدأ معكم بإذن الله مستعينين بالله بالتعليق على متن الورقات للإمام الجوي وعليكم السلام وأقول التعليق على متن الورقات للجويني، لأننا سنشرح شرحا مختصرا يتناسب مع الوقت الذي يسعنا الان في وجودنا في العمر فالكتاب يحتوي على سبع صفحات ننهي هذا الكتاب إن شاء الله في سبعة أيام كل يوم إن شاء الله نأخذه صفحةً بحيث أننا إذا ما أتينا على آخر الأيام السبعة نكون قد انتهينا من هذا الكتاب ولذلك نستطيع أن نقول أن شرحنا لهذا الكتاب سيكون شرحا مختصرا هو أشبه ما يكون بالتعليق على الكتاب وليس شرحا مستفيدا مطولا الإمام الجويني هو إمام وعليكم السلام تعال عشان الطريق بس. الإمام الجويني هو عالم من العلماء الذين برعوا في علم الفقه والأصول وتوسع في علم الأصول رحمه الله تعالى حتى اشتهر بهذا العلم فإذا ما ذكر الإمام الجويني ذكر معه علم الأصول واشتهر امر الرجل رحمه الله حتى سمي بإمام الحرمين وقد ترجمه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم المفيد سير أعلام النبلاء ولما كان تعليقنا على هذا الكتاب مختصرا فمن أحب أن يتوسع في ترجمة الإمام الجويني فليرجع إلى ما ذكره الإمام الذهبي وغيره لا سيما في كتابه العظيم سير أعلم النبلاء رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال وهو يبين هنا معنى أصول الفقه كل علم يدرسه طالب العلم لابد أن يعلم حقيقته ما هو هذا العلم الذي سيدرسه أو سيستفيد منه حتى إذا ما أقبل عليه يكون مقبلا على علم قد عرف في الجملة في الجملة أو بالإجمال حقيقته فجرت عادة الأصوليين أن يعرفوا ما هو علم أصول الفقه فقال رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد حاصل هذا أن أصول الفقه إذا ما أردنا أن نعرف حقيقة الأصول فلنا أن ننظر في كل لفظ من اللفظين باعتبار تعريف أصول وتعريف الفقه فذكر رحمه الله أن معنى أن معنى الأصول قال ما ينبني عليه غيره قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالأصل هو أصل الشيء والأصل ما ينبني عليه غيره لذلك لما ذكر الله هنا أصل التوحيد قال أصلها ثابت وما دام وجد الأصل فلا بد من فرد إذا فالأصل لغة ما ينبني عليه غيره يقال أصل الدار أصل البيت ويبنى عليها البيت يبنى عليه البيت فالفقه هو فهم الأحكام الشرعية الفقه هو الفهم قال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه أي لا نفهم فالفقه هو الفهم إذن فأصول أي القواعد التي ينبني عليها الفقه والاصل ما ينبني عليه الفرع فالاصل هي القواعد والفرع هي الاحكام الشرعية التي تأخذ من الكتاب والسمة العلم بالاحكام الشرعية التي يبنى عليها الفرق. اذا فالأصل قال ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية والحاصف عليكم السلام أن أصول الفقه عليكم السلام بتعريف كل لفظ يتبين من ذلك أن أصول الفقه القواعد التي ينبني عليها الأحكام الفقهية من من حلال وحرام وواجب ومكروه ومباح وتعريف اصول الفقه بالمعنى المركب هي القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية مثال او توضيح ذلك ان اقول قاعدة الاصل في الامر الوجود هذه قاعدة أصولية هذه القاعدة تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أجلتها التفصيلية فقول النبي صلى الله عليه وسلم حف الشوارب وأرخ اللحى دليل تفصيل وقول الأصل في الأمر الوجود قاعدة كلية قاعدة كلية فلو سئلت الآن ما حكم اللحية أقول اللحية واجبة والحجة في وجوب اللحية قول النبي صلى الله عليه وسلم شفوا الشوارب وأرخوا اللحى فإن قال قائل فما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب قل القاعدة الأصولية الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صار إذا فصار عندي قاعدة وصار عندي حكم مستنبط منها وهو الوجوب وصار عندي دليل تفصيلي وهو الذي يتكلم عن حكم مسألة جزئية معينة ألا وهو شف الشوارب وأرخو اللحاء فلا فلابد في الأمر من ثلاثة أشياء قاعدة كلية ثم دليل تفصيلي يتكلم عن حكم المسألة بتفصيلها ثم ما يستنبط من الدليل التفصيلي ألا وهو الحكم إذا فصار عندي قاعدة وحكم ودليل وحكم ودليل تفصيل اذا أصول الفقه هي القواعد الكلية لماذا سماوها قواعد كلية لأن قاعدة الأصول لا تتكلم عن مسألة جزئية تتكلم عن قوا... قواعد وقاعدة تشمل مئات أو الوف المسائل فعندما أقول الأصل في الأمر الوجوب كم شملت من مسألة شملت جميع المسائل التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمر فلذلك سميناها كلية لأنها لا تتكلم عن حكم واحد مفصل وإنما تتكلم عن جميع الأوامر الشرعية اللي أمر بها النبي أنها كلها أنها كلها على الوجوب حتى يأتي صارف يصرفها من الوجوب إلى أم الحاصل او الى غير الاستحباب لان الامر قد ينصرف الى الاباحة الحاصل ان اصول الفقه القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية فاذا قلت الان ان الله حرم الزنا اقول ما الدليل اقول قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشه ومقتل وساء سبيل لا تقرب الزنا قاعدة كلية أم دليل تفصيلي يلا يا أولاد اشتغلوا دليل؟, دليل تفصيلي لماذا دليل تفصيلي لأنه يتكلم عن مسألة مفصلة معينة ألا وهي الزنا طيب ولا تقرب الزنا إذا هذا دليل تفصيلي ما الحكم الذي أخذ منه تحريم الزنا بأي دليل علمت أن النهي يفيد التحريم بالقاعدة الكلية وهي الأصل في النهي التحريم إذا في مسألة الزنا صار عندنا قاعدة كلية الأصل في النهي التحريم وصار عندنا دليل تفصيلي ألا وهو النص الذي تكلم وفصل الحكم ثم بعد ذلك عندنا ما يستنبط من الدليل التفصيلي الا وهو حرمه الايه كذلك مثلا لما نقول عليكم السلام الله جل وعلا يقول واقيموا الصلاه اقيموا الصلاه ها الدليل التفصيلي اين في قوله أقيموا الحكم الشرعي المستنبط الوجوب القاعده المستعمله الأصل يهون الأمر الوجوب الأصل في الأمر, الأمر الوجوب ها يوم الدرس ما تأكلوا الفول الله اليوم عشان ها قلت فول عاف الله عنه إذا إذا عندما أقول الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدع أقول الدليل التفصيلي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو هذا دليل تفصيلي ما الحكم المستنبط من الدليل التفصيلي تحريم الاشتفال بالمولد النبوي ما هي القاعدة التي استعملتها الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يدل على مشروعيتها إذا اسمه ما ياتيك من مسألة فيها حكم الله من وجوب أو استحباب أو غير ذلك من الأحكام التكليفيه إلا ويرتبط بها ثلاثة أشياء قاعدة كلية ودليل جزئي تفصيلي ثم يستنبط منه حكم شرعي هذا هو علم أصول إذن ليست مهمة الأصول أن يبين الأحكام الشرعية، أن يبين التفاصيل الأحكام، إنما مهمة الأصول ماذا؟ لا معرفة الأحكام مهمة الفقيه. لكن ما هي مهمة الأصول؟ القواعد الكلية. إذن في الفقه نبحث المسائل الفرعية، وفي الأصول نبحث. نبحث. إذا نحن في الأصول نضرب أمثلة بالمسائل الفقهية، لكن ليس مقصودنا البحث في المسائل الفقهية والخلاف فيها. إذا مهمة الأصول تقرير القواعد وإقامة الأدلة عليها، ثم يستعين بالمسائل الفرعية، ومهمة الفقيه المسائل الفرعية. تضح الآن في إشكال. إذن الآن لو قرأنا لعل الأمر يبتضح أكثر قال رحمه الله وهو أي أصول الفقه عرفها بالمعنى الإفراضي ونحن عرفناها بالإفراض والتركيز قال مكون من أصلين الأصول والفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره وهي القواعد والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تدور على خمسة أحكام بالاستقراء والتتبع واجب وضده محرم ومستحب وضده المكروه والمباح الآن إحنا هذا مدخل لدراسة الأسول هذا التضحق في خفاء واضح واضح ولا في خفاء في إشكال عندك إذن إذا أشكل عليك استحضر المثال وأقيم الصلاة الأصل في الأمر الوجوب هذه القاعدة الدليل التفصيلي هو النفس وأقيم الصلاة تمام الفرع أو الحكم المستنبط الوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب كذلك الزنا ولا تقرب الزنا القاعدة الكلية الأصل في النهي التحريم الدليل التفصيلي ولا تقربوا الزنا الحكم المستنبط التحليل إذا سهلة قاعدة ودليل تفصيلي وحكم مستنبط في إشكال يشمل الفقه واصوله إذا هذا أصول الفقه القواعد القواعد الكلية عرفنا لماذا كلية التي تستخدم في إيش في استنباط الأحكام الشرعية من اين تستنبط من ادلتها التفصيليه عرفنا تفصيلية ليش لانها تتكلم عن حكم مفصل كالزنا والخمر والصلاه والزكاه واضح لنا جاي ثم قال بعد ذلك الاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل إذا هو الآن يفصل الأحكام فإن قال قائل من أين علم المؤلف أن الأحكام إما واجب وإما مستحب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح وإما صحيح وإما باطل نقول بالاستقراء التام ما معنى الاستقراء التام أن الفقيه وعليكم السلام وعليكم السلام أن الفقيه أن الفقيه يأتي إلى كتاب الله وإلى السنة ويفتقرأ الأدلة يتتبع الأحكام الشرعية بجميعها فيخرج بقواعد مستخلصة من عموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فلما نظرنا إلى فلما نظرنا الى الأدلة من الكتاب والسنة لا نجد ان هناك ما يخرج عن تلك الاحكام التي ذكر الواجب وضده الحرام والمستحب وضده المكروه والمباح والصحيح وضده الباطل اذا فصار عندنا كم قس هذه السبعة هي الأحكام التي قلنا في التعريف القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية القواعد هي قواعد الأصول طب ما هي الأحكام الشرعية هي التي ذكرها هنا واضح الكلام إذن القواعد الكلية وهي كالأصل في الأمر الوجوب الأصل في النهي التحريم الأصل في العبادات المن الأصل في الأشياء الإباحة تمام؟ هذه قواعد كلي ينتهين منها هذه القواعد تستخدم في ماذا في استنباط الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية ما هي فعرفها المؤلف بأنها سبب قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وأصل الوجوب اللزوم قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت وأطعموا البائس الفقير وجبت جنوبها أي إذا سقطت ولزمت الأرض إذن فلما أخبر الله أن الأنعام إذا سقطت على الأرض صارت واجبة أي وجبة فإذا وجبت جنوبها أي لزمت الأرض لتذبحوها فاكلوا منها. فالوجوب هو اللزوم ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي لزمت جنوبها الأرض واضح من حيث اللغة لذلك الشرع استعمل لفظ الواجب ففي صحيح مسلم بل في الصحيحين إن الله إن الله, إن الله قد فرض عليكم الحج فشج فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لا إيش لا وجبت أي لصار الحج واجبا لازما، إذن فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويقصد المؤلف بقوله يعاقب تاركه أي يستحق العقاب ولكن الله قد يعفو إذن فقوله ويعاقب على تركه أي يستحق, الإيه؟ يستحق العقوبة ولكن قد يعفو الله عنه ولذلك كان الأحسن أن يقول المؤلف آه كان الأحسن أن يقول المؤلف الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه هذا أصح لماذا أصح قلنا لأن الله قد يغفر له فضلا منه ونعمه واضح الكلام فكان الاولى بالمؤلف أن يقول الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركو. ويستحق العقوبة تاركوف. إذا عرفت الواجب بده جدا عرفته المحرم. إذا قلنا أن الواجب ضد المحرم، فالواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة ويستحق العقوبة تاركوف. إذا المحرم ما, تاركو. ما المحرم ما يثابه؟ هم أولي ولا ما يثاب المحرم ما فاعله يثابه؟ المحرم يا ما يثاب تاركه ويستحق العقوبة فاعله ماذا من عرفت الأبيض عرفت الأسود وبضدها تتبين الأشياء اذا فالواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه والمحرم ما يثاب تاركه ويستحق العقوبة فاعله كلام واضح؟ الضد تعريفه يستحق العقوبة تاركه يعني التفصيل هذا بابه بابه الإضاح لكن انت بتوصي قواعد مجملة لكن قد يتركه سهوا قد قد, قد إنما نتكلم الآن في القاعدة الكلية أن تاركه أي تركه متقصباً واضح إذا تفصيل الشرح هذا باب آخر لكن أنت الأنوع القاعدة الكلية ثم القاعدة الكلية توضح في طياتها أن الترك أنواع قد يترك عمدا وقد يترك إلى أخليه فهمت قصدي جيدا في ماشي إيه أينه أينه إذن هذا الواجب وهذا المحرم ويسمى بالمحظور ويسمى بالمحرم ويسمى بالممنوع كلها ألفاظ مترادثة تؤدي معنا واحدا فالحرام هو الممنوع قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون شلمت عليكم امهاتكم اذا فالحرام هو المنع على سبيل الجزم والإلزام أي أن الشرع ألزمت أن تترك هذا فإن فعلته عوقبك استحققت العقوب وانتفقت الحرام وجرت على ترك ما حرم الله عز وجل اذا قال الاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل قال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب يعني المستحب صح. ماذا تقول في المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه بده جدا عرفت من هذا المكروه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فعل إذا ما دام عرفت المح... الواجب عرفت المحرم ما عرفت المستحب عرفت المكروف ومدام عرفت هذه الأقسام الأربع عرفت المباح فالمباح ما لا يثاب لا فاعله ولا تاركه بل هو مستوى الطرفين إن شاء فعله وإن شاء تركه قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه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 ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به اذا عرف الصحيح يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ ماذا يقصد بهذا مثاله الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالإنسان إذا تصدق وقصد بصدقته غير الله فإنه لا يعتد بصدقته ولا تصح منه ولا تقبل ولذلك سماها الله باطلة فقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسيء صلاته في صحيح البخاري فصل فماذا قال له ارجع فصل فإنك لم تصل إذن هل اعتد اعتد بصلاته الجواب لم يعتد لماذا لم يعتد بصلاته الجواب لأنها باطلة، إذا فالباطل أنه لا يعتد به، وما معنى قول المؤلف، المؤلف ولا يتعلق به النفوذ، مثاله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث أخرجه الترمذي وهو صحيح. ابن أسد، قلنا في الأول، سننسوش على. لا نكاح إلا بولي. فلو أن المرأة تزوجت بغير ولي فهل يصح هذا العقد الجواب لا يصح لأن النبي قال لا نكاح الا بولي تفاصيل الخلاف في الفرق الفرق بين البكر وبين غير البكر وقول الامام أبي حنيفه هذا باب آخر لكن في الجملة الآن أن الولي شرط لصحة النكاح فلو أن مرأة تزوجت بغير ولي هل النكاح يكون صحيحا ام باطلا يكون باطلا اذا لم ينفل ولم يتم العقد اذا تارة يكون البطلان بطلان في العبادة فقوله ارجع فصلي فانك لم تصل وتارة يكون البطلان بطلان في المعاملة كما ابطل العقد بغير ولي إذن الباطل يتعلق تاره يتعلق البطلان بالعبادة وتاره يتعلق البطلان بماذا بالمعامله تعلق البطلان بالعباده كقولي فانك لم تصل تعلق البطلان بالعادة أو بالمعامله كقوله لا نكاح الا بولي طيب رجل اشترى من صبي غير مميز هل يصح البيع او اشترى من رجل لا يملك سلعته فاشترى منه هل يصح البيع هل يترتب على هذا البيع الباطل اثر من النفوذ من حيث اثر البيع كأن يكون المشتري حر التصرف نقول لأن أصل البيع محرم باطل فكذلك لا يترقصب عليه أثره واضح؟ فلذلك قال والصحيح ما يعتد به أي يكون صحيحا حكم الشرع بصحته ويتعلق به النفوذ أي نفذ وانبنى عليه الأثر الأثر الشرعي في صحة العبادة بأنها صحيحة أو الأثر الشرعي في صحة المعاملة بأنها ينبني عليها الآثار الشرعية التي بينها الشرع في أصل العبادة والمعاملة والباطل ما لا يتعلق بهم نفوذ أي لم ينفذ بل هو متوقف لم ينفذ إلى الصحة فالباطل ما لا يتعلق به النفود ولا يعتد به فإذا ما من رجل سلعة مغتصبة لا ينبني على هذا الشراء الأثر الشرعي بأن تقول قد ملكتها نقول ما ملكتها لأنها لم تصلك بعقد صحيح فلم ينفذ البيع فلم تصر ملكا، ولا ينبني عليها الأثر فلا يحل لك أن تتصرف فيها إذن فلا العقد نفذ ولا الاثر المبني على العقد يصح لأنك إذا ملكت هذه علبة البيبسي فإن صحة العقد يملكها لك أثره أنك حر التصرف أن تشربها أن تهبها أن تبيعها إذن فالباطل لم يصح لا في ابتدائه ولم يصح في ابتناء الأثر القائم على العقد. كذلك في العبادة إذا صليت بغير وضوء لم يصح منك أصل العبادة ولا يصح أثرها أن تقول برئت ذمتي من صلاة الظهر نقول لا بل هي ما زالت متعلقة بماذا بذمتك إذا الصحة ولكم السلام الصحة والبطلان بهذا التعريف اتضحها وتاره تكون الصحة في المعاملة وتاره تكون الصحة في العبادة وطارة يكون البطلان في العبادة، وطارة يكون البطلان، فإذا صح العقد إنبنى عليه صحة الأصل والأثر المترتب على الأصل، وإذا بطلت العبادة بطل أصلها وبطل الأثر المترتب عليه في إشكال، طيب؟ طارقة في العبادة نعم، نعم. أنه ليس هو قصي الأحكام الخمسة هو وصف لل. لا بأس. كثرة التفريعات الاستيلهية لا تفيدنا، لكن يفيدنا الآن أن نفهم هل الصحة والبطلان من الأحكام أو أوصف الأحكام؟ في النهاية سنصل إلى ماذا؟ إلى شيء واحد، وسنختلف في التعبير بالعبارة. نحن ننازع المؤلف في مسألة الصحة والبطلان هي وصف للأحكام. ولكن هذا باب لا يضرنا ما دام اتفقنا على المعنى المراد وبس اذا فالان عرفنا القواعد وعرفنا الحكم الأحكام وعرفنا الدليل التفصيلي واضح الكلام جيد قال رحمه الله والفقه أخص من العلم والفقه أخص من العلم إيش معنى هذا الكلام العلم إدراك الشيء على حقيقته العلم إدراك الشيء على حقيقته قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي استيقن أنه لا معبود بحق إلا الله وقد يكون العلم في أمور دينية وفي أمور دنيوية لذا أطلق الله العلم على الدين وعلى الدنيا فعلى الدين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله وعلى الدنيا قال يعلمون ظاهراً يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فسمى الله معرفتهم بأمور الدنيا سماها كيف حال اكتب وعقلك معي ماشي إذن سمى الله معرفتهم يبن تمش معي لا تكتب واتوه عني آه. إذا كنت تكتب وردته يبقى أخلك معي من غير كتاب أما تكتب وانتلقته عني ما في مال فسمى الله معرفتهم بأمور دنياهم سماها علما لذلك كلمة العلم كلمة عامة تشمل علم الدين وعلم الدنيا ولكن الفرق العلم بالأحكام العلم العلم بأحكام الشرف علم الشريعة. إذن فأيهما أعم من الآخر وأيهما اخص العلم أم الفقه الفقه اخص لأنه يتكلم عن علم مخصوص معين أما كلمة العلم فهي إيش أعم ولذا قال المؤلف والفقه أخص من العلم لأنه علم لشيء معين لا مطلق العلم وضف طيب. قال والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به إن شئت قل معرفة المعلوم على ما هو به إن شئت قل معرفة الشيء على حقيقته كلها معان صحيحة او ألفاظ مختلفة تؤدي إلى معنى واحد إدراك الشيء على ما هو به وبالتالي والجهل ضد يبقى الجهل ما هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إذا ما العلم إذا ما عرفت الإيش الجهل ولذلك قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به هذه المقدمة إيش فائدتها سيأتي في التطبيق في دراسة الأصول سيأتنا فائدة هذه التعريفات نعيد مرة أخرى قال والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف والجهل السلام رحمة الله والجهل وعليكم السلام رحمة الله والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به بعد ذلك تكلم عن قسم من أقسام العلم ألا وهو العلم الضروري قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال مشكلة علم الأصول أنه من أسهل العلوم ولكن الألفاظ التي يستعملونها ألفاظ غريبة فيستشعر طالب العلم أن علم الأصول هذا جبل فإذا منحلت رموزه وجد علم الأصول من أسهل العلوم الآن أضرب لكم مثال الآن رجل جاع وشعر بشدة الجوع هذا العلم إن بنا على مقدمة أم بمجرد أن شعر بالجوع علم أنه جائع بمجرد أن شعر بالجوع علم أنه صار جائعا فلو أخذت بيدك الآن وقلت لك انظر إلى هذه الشمس فنظرت إليها هل تحتاج إلى مقدمات لكي تعرف أن هذه الشمس؟ اذا هذا العلم علم ضروري لا يحتاج إلى مقدمات ما معنى علم ضروري؟ أي أنك تجد نفسك ملجأ إلى معرفته بدون مقدمات ولكن لما أعطيك مسألة رياضية وأقول لك حلها كذا زائد كذا ناقص كذا طرح كذا أقسمها على كذا حتى تصل إلى نتيجة تحتاج إلى إيش إلى مقدمة إذا فالعلم قسمة علم ضروري وهو ما لا يحتاج إلى مقدمات يدركه الإنسان في أول أمره وإم فاما أن يكون علما حسيا كشعورك بالجوع والعطش وإما أن يكون علما خبريا كعلمك الآن أن يوجد دولة تسمى السعودية وإن لم تأتها وكعلمك بوجود الكعبة وإن لم تصلها فأنت تجد ما ان ذكرت الكعبة تجد ضرورة أنك تصدق بوجود الكعبة وإن لم تجدها وإن لم تصلها وإن لم تصلها, وإن لم تصلها لماذا لأن هذا صار علما ضروريا بالاخبار بالأخبار المتواتر إذن العلم الضروري إما أن يكون علما ضروريا محسن به بسمع أو رؤية أو ذوق وإما أن يكون علما ضروريا خبريا عندما يكون الخبر متواترا يأتيك بخبر الجمع عن الجمع يستحيل أن يكذبوا فيه واضح الكلام؟ طيب رجل جاءه رجل وقال له أبوك مات هل يعطيك علما ضروريا هذا الخبر؟ تقول قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا ولكن لما أهلك وأقاربك أكثر من مئة شخص يقولون حملنا أباك ودفننا صار علما ضروريا لأنه جاء عن طريق التواتل إذن فإذا احتاج العلم إلى مقدمات ليصل الإنسان إلى نتيجته صار ضروريا أم صار نظريا غير ضروري نظري, نظري. لماذا صار نظريا لأنه احتاج إلى إلى, إيش؟ إلى مقدمة إذا فالعلم قسمان إما أن يكون علما ضروريا وهو ما لا يحتاج الى مقدمة وقد يكون ضروريا بالحس، وقد يكون ضروريا بالخبر عن طريق الخبر المتواتر، واما ان يكون علما نظريا وهو ما يحتاج الى مقدمة لماذا هذا التقسيم لان هناك من القواعد ما هو ضروري لا يمكن للإنسان أن يشك فيه ولا يحتاج إلى مقدمة كالعلم الآن بأن هذا القرآن هو الذي نقل إلينا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائد ايتوني بدليل يدل على أن هذا القرآن الذي بين أيديكم الآن هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول له إنما نثبت ذلك بالخضر المتواتر الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يدخله شك أو ريب فأنت تقول أني أنا اسمي خالد ابن عبد الرحمن ابن زكي ابن جاد ابن خليل ابن خليفة ابن عبد الرحيم ابن عبد الجواد وين عبد الجواد ما علم به الخبر المتواتر طيب إذن الناس نحو أين علمنا بجود حاتم وبشجاعة عن وبوجود الفراعنه وبوجود الأمم السابقة وبو بوجود دول وبلاد لم نرها قط ونحن نجزم بوجودها وقد يكون هذا المتكلم ما خرج من داره وهو يؤمن بوجود بلاد الشام وبلاد الحجاز ويؤمن بالكعبة بأنها موجود من أين لك هذا يقول بالتواتر نقول كذلك هذا التواتر لذلك احنا كنا في يوم نجادل رجلا من الشيوعيه قال ايش الدليل انه تثبتوا ازاي القرآن ده هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلت اني اراك تقول قال ماركس وقال لينين وقال ماركس وقال لينين هل رأيتهما هل جالستهما جلسته جلسته لا لكنك توقن ان ماركس و لينين يقولون بكذا وكذا وتؤمن بكتبهم وانت لم تجالسهم انما ذاك جاءك عن طريق الخبر المتواتر اذا فالعلم الضروري في الاصول في الدين هناك من الامور ما هو ضروري العلم بتواتر القرآن وهناك ما هو حق ولكنه نظري يحتاج إلى إيش إلى مقدمات كأن يأتينا الحديث من خبر طريق الأحد فليس بمجرد أن يأتيني الحديث أقول هو صحيح لابد من مقدمة أن أنظر إلى رواة السند فلان عن فلان عن فلان هل هذا ثقة هل هذا ليس بثقة هل هذا ضعيف وبعد وبعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك, وبعد ذلك أذني على هذا إيش؟ أن أقول أن هذا الحديث صحيح أم لا إذن فالحديث الصحيح ما لم يكن متواتبا إذا كان من خبر الآحاب ولم تتلقه الأمة بالقبول يحتاج إلى إيه؟ مقدمات إذن كون أننا نقسم العلم إلى ضروري لا يحتاج إلى مقدمات وإلى مكتسب يحتاج إلى مقدمات هذا سيفيدك كطالب علم في دراستك الأصول الفقه لماذا الآن أنا أضرب الأمثلة؟ لكي تفهموا أنه فهمنا الآن للعلم الضروري والعلم المكتسب ليس معنى أنها أمور فلسفية نظرية بل ستجدونها في التطبيق العملي فيه الأحكام الشرعية كما بستلت لكم الآن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث أخرجه الشيخان يرويه سبعون صحابيا عند اذن اقول لا احتاج ان انا انظر في السنك اذا انا اجزم بان النبي تلفظ بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النطق لانه صار من العلم الضروري طول. لانه نقل بالتواتر لانه نقل بالتواتر فصار علما يقينيا بينما لما اقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعة احتاج ان انظر في السنة وأشوف رواية هذا السنة كيف حال هؤلاء الرواد واضح الكلام ولا لا طيب لما الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم إذا هذا لا يحتاج إلى مقدمات وإلى نظر لأن الله صرح فقال حرمت عليكم لكن لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا قد ينهانا عن شيء محرم وقد ينهانا عن شيء غير محرم فعندئذ أنظر إنه كان فاحشه ومقتل وساء سبيلا لماذا ذكر الله هذه الأوصاف حتى لا يظن ظان أن الزنا مكروه فقط ليس بحرام فقرن الله في السياق ما يدل على إيش على تحريمه كذلك لما ذكر الخمط قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول قد يقول قائل الخمر ليست بحرام وإنما نهانا أن نصلي في حالة السكر فأتى بالسياق ما يدل على التحريب قال إنما يريد الشيطان أن يوقع, بينكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن, عن ذكر الله وعن الصلاة بعد ذلك فهل أنتم منتهون انتهاء التحريم؟ واضح ولا لا طيب نرجع إلى كلام المؤلف قال المؤلف رحمه الله والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال اتضح الآن ها؟ اتضح كشورك بحرارة النار كعلمك بالشمس وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق. واللمس أو بالتواتر التواتر اللي هو العلم الضروري الخبري الذي نقل عن طريق التواتر اللي احنا شرحناه من قليل قال وأما العلم المكتسب شوف يا ولا مكتسب يعني أنت لا تعلمه بداهة تحتاج أن مقدمات لكي تكتسبه وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال على النظر يحتاج إلى مقدمة قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ما هو النظر أن تتفكر قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا, انظروا؟ ليس تنظر بعينك قل انظروا اي تفكر فالنظر هو التفكر للخروج بما يعتقد فيقال نظر في الشيء اذا تفكر فيه بقصد ايش ان يخرج باعتقاد فاذا كان النظر صحيحا كان الاعتقاد المستنبط من النظر كان صحيحا واذا كان النظر فاسدا كان الاستدلال فاسد ولذلك هناك قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر نظر وتفكر في القرآن لكن نظر خاطئ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر اذا هو نظر تفكر في القرآن الوليد إيش الوليد بن المغيرة فكان نظره خاطئا فوصل إلى اعتقاد خاطئ فالنظر نظران نظر صحيح يوصلك إلى اعتقاد صحيح ونظر باطل يوصلك إلى معتقد باطل فلما الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ماذا قصد فانظروا أن تنظروا أن تتفكر بالتفكير الصحيح السليم لكي تعلم أن الله جل وعلا هو خالق السماوات بأجرامها بكواكبها بما فيها من زينة بما فيها من بهاء وصفة فإذا أحتمت النظر في أمور دينك أو دنياك وصلت بصحيح النظر إلى الصور ولذلك قالوا الاجتهاد هو استعمال صحيح النظر في الأدلة الشرعية هذا الاجتهاد الصحيح الاجتهاد الصحيح استعمال النظر الصحيح للوصول هنتكلم بقى الاشتهاد لسه بس احنا بنحط ايه؟ اساسيات الاول اذا باختصار النظر هو التفكر قال رحمه الله والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل اقول كالاستسقاء طلب الايش السقي والاستشفاء طلبوا الشفاء فاذا دخل والاستكبار حصول الكبر من الانسان وسعيه اليه واضح والاستدلال طلبوا الدليل والدليل يقول الانسان يتكلم في حكم شرعي اقول ما الدليل قال والدليل هو المرشد الى المطلوب وقد يكون الدليل دليلا حسيا ودليلا معنويا دليل حسي الذي يرسد الناس في الطرق يسمى دليل هذا دليل حسي وقد يكون دليلا معنويا وهو ما دلك على قضية اثباتا أو نفيا ما الدليل على أنه لا إله إلا الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ما الدليل على أن هذا الكون له خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإما أن تكون أنت خالقا خلقت نفسك وهذا محال إذن علمنا من كونك مخلوقا أنه لا بد لك من خالق إذن الدليل قد يرشدك إلى قضية فيها إثبات كعلمك بأن الله خالق رازق وقد يوصلك الدليل إلى نفي إما إثبات قضية وإما نفي قضية إثبات قضية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نفي قضية ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس بإله قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة ثم بين دليلا على ذلك أنه ليس بإله كان يأكلان الطعام، فإذا أكل الطعام، إذا صار محتاجا إلى الطعام، فلو كان إلهن لمحتاجا يأكل، ثم إذا أكل فلا بد أن يخرج منه ما يخرج من الناس، فصار متلبسا بالإيه، بالنجاسة والقذر، إذن هذا دليل على إثبات أمر أم على نفي أمر؟ على نف نفي أمر أن عيسى ليس بإله، قال الله. انظر كيف نصرف له انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون إذن فيقال لهذا هل الإله يمكن أن يكون عاجزا أم لا بد أن يكون كاملا لا نقص فيه يقولون لا بد أن يكون لا نقص فيه ولا ضعف عليه ولا, ولا يحتاج إلى غيره إذن الدليل هو المرشد إلى المطلوب هو المرشد إلى المطلوب الشرعي المطلوب الشرعي الذي أراده الله منك إما إثباتا أو نفيا قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر طيب نقص عند قوله والظن على أساس تقولوا أنتم مهيئين لأنه لسه أنتم في البداية نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حدلوا سؤال فيما شرش فيما شرش في شيء غير واضح نعم تعرف عارف الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. نعم لنكن يقارئنا تعرفنا بأحد أفراد الجهل يعني الجهل الواقع الجهل هو عدم إدراك الشيء بكلية وهنا الشيء الذي قال على خلاف ما هو عليه إذا كان لا ينبني فائدة على التوسع في الاصطلاحات فلا مشاحة في الاصطلاح لأنه لن يتغير الحكم سواء على هذا التعريف أو ذاك واضح؟ فلا مشاحة في الاصطلاح مدام أنه لا ينبني عليه تغير شق من شرق واضح كلام؟ أين؟ غيره؟ هل جاء تطور شيء على خلاف ما يعني مثلا في مثلا لا بدر هذا جهل ما أجد. الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب لا يفيدنا كثيرا في الأحكام الشرعية لأنه ببساطته أو بكثرته هو جهل واضح هل عندكم شيء آخر إذا لذا إن شاء الله كما بدأنا اليوم تصلون ثم تأتون مباشرة حات الله محلك سلام استغفر واتوب إليه.